بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فكنا انتهينا من باب الخوف إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء تقل بعده إلى باب التوكل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد قال الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله تعالى أنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيماناً رواه البخاري والنسائي جاء المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذا الباب لبيان فريضة من الفرائض وهو إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى والتوكل كما قال الإمام أحمد توكل عمل القلب فهذا الباب في بيان وجوب التوكل وأنه لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى لذلك في التوكل لا يجوز للعبد أن يقول توكلت على الله ثم عليك فالتوكل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى تقول توكلت على الله وحده لا تأتي بأحد مع الله سبحانه وتعالى من هنا يخطئ من يقول توكلت على الله ثم عليك والتوكل مجموع أمرين الثقة بالله والأخذ بالأسباب الثقة بالله والأخذ بالأسباب, بالله والأخذ بالأسباب الثابتة فليس من التوكل ترك الأسباب وإنما يسمى هذا تواكل والتوكل يجمع كثيرا من العبادات القلبية وكذلك العبادات العملية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما صفتهم لا يسترفون ولا تتطيرون ولا ما جماع ذلك وعلى ربهم يتوكلون أورد جملة من الآيات والأدلة على وجوب إفراد الله عز وجل بالتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وهنا قدم الجار والمجرور وعلى الله لإفادة الحصر ولم يقل توكلوا على الله وإنما قال على الله توكلوا هذا الأسلوب يفيد الحصر أي لا تتوكلوا إلا على الله وحده إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تديت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا إذن صفة أهل الإيمان حقا الذين لا يتوكلون إلا على الله وأورد قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وحسبك أي كفايتك فيكون معنى الآية يا أيها النبي الله كافيك وكافي أصحابك من المؤمنين الله يكفيك الشر ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه وأورد حديث ابن عباس في صحيح البخاري ورواه النسائي أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل إذن يكون معناها كفايتنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار معلوم قصة إبراهيم حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله عز وجل النار ماذا كوني بردا وسلاما وكذلك في غزوة الأحزاق لما قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم من شدة توكل أهل الإيمان لم يهابوا ولم يخافوا وعلموا أن الأمر كله بيد الله فقال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا حال أهل الإيمان يعلمون أن الله كافيهم وأن الله حسبهم وكلما ازداد توكل القلب على الله كل كلما ازداد طمأنينة وراحة وبلغه الله مراده ولو رأى أن السبل قد انقطعت وأنه لا حل فيما يراه لكن الأمر بيد من بيد الله سبحانه وتعالى تعرفون قصة موسى لما هرب من فرعون وقومه البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم فلما ترى الجمعان خلاص أصبح الجميع يرى بعضهم بعضا هؤلاء يرون أصحاب فرعون وقوم فرعون يرون أصحاب موسى وواقفون عند الشاطئ الشاطئ البحر لا يستطيعون يدخلون يغرقون وإن رجعوا أهلكهم هؤلاء لكن انظر جواب المتوكل على الله حقا قال أصحاب موسى إن مدركون قطعت بهم الحلول لكن الذي تعلق قلبه بالله قال كلا شدة التوكل على الله سبحانه وتعالى وإخلاصه لله سبحانه وتعالى قال إن معي ربي سيهدي ففرج الله عن أهل الإيمان بهذه الآية العظيمة نوح إليها نضرب البحر فانفلق فأصبح جبلين أظيمين يشقان الماء فمر أصحاب موسى ثم تبعهم الله فرعون قومه فأغرقهم بالبحر كما تعرفون فهذه الكلمة يدل هذا الحديث أو هذا الأثر على أن هذه الكلمة ينبغي أن يقولها العبد عند الشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل اقتداءا بهؤلاء الأنبياء لكن هذا لا يمنع من أخذ ماذا الأسباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها في غزوة الأحزاب كان قد لبس درعة وحمل السلاح ووضع الخوذة على رأسه هذا أسباب ولا ما هي أسباب أسباب فبذل الأسباب وقال حسبنا الله نعم الوكيل توكل على الله عز وجل لا كما يفعل الصوفية يتوكلون لا يتوكلون يقولون نحن المتوكلون ويجلسون في خلواتهم ولا يبذلون أسباب كسب الرزق ولا العيش ويعشون كفافا على أموال الناس وصدقاتهم هذا ليس بتوكل ليس بتوكل أهل الإيمان بل هو تواكل أهل التصوف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا هذه الكلمة أيضا في موضع جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ مقصود به من إسرافيل ما الدليل على أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور الذي يأتي بدليل له جائزة ما الدليل يا أهل الدليل خلاص أعطي نفسي الجائزة قال المسلمون بحثوا عن الدليل قال المسلمون كيف نقول يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام قولوا ماذا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا نعم اقرأ مسائل نعم ما في شرح الباب هذا بس انا موجود ها هذا كيف اشقلب اورق اقرا اقرا قال العلامة تواد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين التوكل على الله من اعظم واجبات التوحيد والايمان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 أمرين ثقة بالله الأخذ بالأسباب. نعم. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة؟ فهو المتوكل على الله حقيقةً، وليبشر واليُبشّر بكفاية الله له، واليُبشّر، واليُبشّر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين، ومتى علق ذلك بغير الله؟ فهو مشرك. ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك ومن توكل على غير الله وتعلق به وأكل إليه وخاب أمله وخاب أمله نعم كل من يتوكل على غير الله يكله الله إليه من علق تميمة فلا أتم الله له وهكذا كل من تعلق بغير الله وكله الله لهذا له الأمر وإذا وإذا تركه الله عز وجل فلا موفق له نعم. قال فيه مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض الثانية أنه من شروط الإيمان الثالثة تفسير آية الأنفال الرابعة تفسير الآية في آخرها الخامسة تفسير آية الطلاق الثالثة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائر نعم هذا مثلنا له بحديث أيضا صاحب القرن نعم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته لبيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته لأنهما يفضيان إلى التساهل وفعل المحرمات هما منافيان لكمال التوحيد وهما منافيان لكمال التوحيد أما مكر الله فقد اختلفت عبارات السلف في تعريف ذلك فقال بعض السلف مكر الله أي استدراج العاصي بالنعم استدراج العاصي بالنعم حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر استدراج العاصي بالنعم حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأما القنوط من رحمة الله فهو استبعاد الفرج واليأس منه يستبعد أبدا أن يأتيه فرج من الله ويأس من ذلك لذلك فسر الله عز وجل القنوط من رحمته بقوله إنه لا ييأس من روح الله هذا هو القنوط إذن القنوط هو اليأس من روح الله أي من فرج الله ورحمته سبحانه وتعالى والمكر أفأمنوا مكر الله المكر من الصفات الفعلية الخبرية لله تعالى وهي لا يوصف بها مطلقا بل تكون مقيدة في مقام المدح بل تكون مقيدة في مقام المدح لأن بعض الصفات قد تكون مدحا في حال وذما في حال فهذه لا يوصف الله عز وجل بها مطلقا إلا في حال ماذا المدح والثنى ومن أمثلة ذلك إذا جاءت على صفة المقابلة لبيان ضعف مكري الكافرين وقوة مكر الله سبحانه وتعالى بهم ويمكرون ويمكر الله فهذا دلال على أن الله غالب على خصمه وعلى عدوه لذلك لا يقال إن الله ماكر ومثله ومثله استهزاء هذه كلها لا يوصف الله عز وجل بها إلا على وجه المقابلة والمدح والمؤمنون يخافون من مكر الله عز وجل في أحوال المؤمنون يخافون من مكر الله في عدد من الأحوال وهذا في بيان معنى كيف يخاف المؤمن من مكر الله كيف يمكر الله بأهل العصيان أو أهل الكفر حتى يعرف ذلك المؤمن فيخاف هذا المكر الأولى هذه الأحوال التي يخاف المؤمن من مكر الله فيها. الأولى ذكره العلم جملة. الأولى تأجيل العذاب حتى يأتيه بغته. تعج تأجيل العذاب حتى يأتيهم بغته. هذا كما فسر بعض السلف ذكرنا في المكر قالوا ماذا استدراج بالمعاصي يؤخر العذاب حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر فإذا رأى المؤمن من نفسه أنه مستمر على المعاصي وليس عليه عقاب هنا يخاف من مكر الله أنه يأخذه بغته بالعذاب الثانية التخلي عنه عند الحاجة التخلي عنه عند الحاجة يفعل المعاصي ولا يخاف من مكر الله إذا أصابته مصيبة هنا يريد من الله الفرج فيتخلى عنه الله داخل في يمكرون ويمكر الله والثالث ان يعلم الله من ذنوبهم ان يعلم الله من ذنوبهم ما لا يعلمونه هم فيأخذهم من حيث لا يشعرون ان يعلم الله من ذنوبهم ما لا يعلمونه هم فياخذهم الله من حيث لا يشعرون هذا دلال على تساهل بعض الناس في المعاصي فلا يحسب لها حساب ولا ينتبه لها لذلك أمرنا في الاستغفار أن نقول ماذا استغفرك لما نعلم وما لم نعلم يكثر من هذا العبد الرابع أن يبتليهم بما لا صبر لهم عليه أن يبتليهم بما لا صبر لهم عليه يأتيهم من البلاء بسبب ذنوبهم ما لا يستطيعون عليه الصبر بلاء عظيم شديد هذه جملة من أنواع أو أحوار التي يخافها المؤمن من مكر الله سبحانه وتعالى ذكر قوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إذن هذا علامة على الخسران وفي الآية الأخرى إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وهذا استفهام بمعنى النفي استفهام بمعنى النفي أي لا يقنطوا من رحمة الله إلا الضالون وذكر حديث ابن عباس والحديث اسناده حسن وحسنه الشيخ الألباني يسئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وهذا ليس المقصود به الحصر فلأحيانا يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث فيجيب بحسب حال السائل أو بحسب ما نزل من الشرائع فالتعداد هذا الحديث في غيره من الأحاديث لا يدل على ماذا؟ على الحصر وإلا فإن الكبائر كلما كل ذنب ذكر عليه حد أو وعيد أو نفي إيمان أو غضب أو براءة أو ليس منا كل هذه من الكبائر وحديث ابن مسعود قال أكبر الكبائر أي أعظمها وهذا أيضا ليس على الحصر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله كلاهما قريبان في المعنى فلا ينبغي للعبد أن ي أن يأمن مكر الله ولا أن ييأس من روح الله فيقنط لأن القنوط من رحمه الله من دواعي التساهل في الاكثار من المعاصي يقول أكثرت من الذنوب فإن الله لا يغفر لي فيستمر على الذنوب والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من, من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا رواه عبد الرزاق عبد الرزاق همام الصنعاني صاحب المصنف المشهور رحمه الله تعالى ذكر السعدي رحمه الله جملة من أسباب القنوط ومن أسباب الأمن من مكر الله سنقرأها في الشرح نعم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى أفأمن مكر الله مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا له راغبا مراهبا إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشيا ربه وخافه وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفه الشامل وطمع إذن هذا كما ذكرنا في درس البارح أو الفجر أن العبد يجب أن يتقلب في العبادة بين أركانها الثلاث ما هي الخوف والرجاء والمحب نعم وإن نظر إلى فضله العام والخاص وأفوه الشامل رجى وطمعا إن وفق لطاعة رجى من ربه تماما النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها وإن ابتلي بمعصية رجى من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها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 وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة إذن قضية الخوف الرجاء هما متعارضان مع قضية الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله الذي يعبد الله فقط بالرجاء يتولد عنده ماذا؟ ها؟ الأمن من مكر الله ليس كذلك لا ينظر إلى العقاب والخوف والذي يعبد الله فقط بالخوف يتولد عنده اليأس والقنوط من رحمة الله وإنما العبد في جميع أحواله يجب أن يكون عنده خوف وعنده رجاء فإذا كان عنده خوف وعنده رجاء ذهب عنه الأمن من مكر الله وذهب عنه القرنوط من رحمة الله. فذكر السعيد هنا أن العبد يكون بين أربعة أحوال. الحالة الأولى ما هي في طاعة. فإذا كان في طاعة أين الخوف والرجاء الرجاء في الثواب والخوف من ماذا؟ لا يتقبله الله من أن لا يتقبل الله منه هذه الطاعة. وحالة الثانية أن يكون يبتلى بمعصية. فهنا الرجاء ما هو قبول توبته والخوف ما هو خوف من العقاب والحالة الثالثة عند النعم والحالة الرابعة عند المصائب فكل هذه الأحوال الأربع يقابل العبد بماذا بالخوف وبالرجاء فينتفي عنه الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله نعم وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة ويخشى على العبد من خلقين رذيلين أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه الثاني أن يتجار به الرجاء حتى يأمن مكر الله وأقوبته فمتى بلغت به الحال إلى هذا؟ فقد ضيع واجب الخوف والرجاء الذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان الأحدهما من الذي أخذ بالأول من الفرق خواج استولوا عليه الخوف عبد الله بماذا بالخوف تذكرون ذكرنا أن أركان ثلاثة ليس كذلك محبة والخوف والرجاء الذي يعبد الله بالخوف بالمحبة وحده فهو زنديق والذي يعبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري والذي يعبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع نعم وللقنوط من رحمة الله والياس من روحه سببان محدوران الآن يذكر لك أسباب القنوط من رحمة الله ثم أسباب الأمم من مكر الله باختصار السببان هما الإصرار على المعاصي والثاني الخوف المفرط خوف الشديد الأول ما هو الإصرار على المعصية يولد عنده القنوط من رحمة الله لأنه يريد أن يصر على المعاصي والثاني الخوف الشديد أنه لن تقبل مثلا توبته فيتولد عنده ماذا قنوط من رحمة الله تولد عنده القنوط من رحمة الله نعم. وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرى على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد ومتى وصل إلى هذا الحد لم لم له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب وتضعف إرادته فييأس من الرحمة وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وأجزها ومهانتها فلو عرف هذا ربه ولم يُخ ولم يُخلد ولم يُخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. إذن هذان هما السببان للقنوط من رحمه الله. السبب الأول ما هو الإصرار على المعاصي حتى تعتادها النفس فيئ من الرحمة الله. والسبب الثاني. أن, يخف أن يخاف الخوف الشديد من الله ولا يعلم أن الله له رحمة واسعة أنه يغفر الذنب وأنه يغفر للعبد إذا رجع إليه ليس عنده علم إلا بالخوف والغضب والعقاب فيتولد عنده اليأس من رحمة الله الآن ما أسباب الأمن من مكر الله نعم وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان والسببان هما باختصار أيضا الاعراض والجهل الاعراض عن تعلم الدين والجهل بالدين نعم سببان مهلكان أحدهما اعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يطمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف إقابه الدنيوي والأخروي السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغلورا بعمله فلا يزال به جهله حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة, المهينة ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنى على نفسه فبهذا التفصيل تعرف منافات هذه الأمور للتوحيد نعم إذن بهذا الترح أن الأمن كلام السعدي رحمه الله أن اليأس من رحمة الله له سببان ما هما إصرار على المعاصي والثاني والأمن من مكر الله له له أيضا سببان وهما الإعراض والجهنم قال, رح... قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراض الثانية تفسير آية الحجر الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله الرابعة شدة الوعيد في القنوط نعم في بيان أنها كلها من كبائر وأشد الكبائر كما جاء في الحديث باب قال رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال ألقمه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أنت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي نعم هذا الباب في بيان أن من الإيمان الصبر على أقدار الله عز وجل ففيه بيان أن الصبر من الإيمان وأنه من واجبات الإيمان ومن هنا العبد إذا أصابته مصيبة فيجب عليه أمر ويستحب له أمر على خلاف بين أهل العلم أما الصبر فهو واجب بلا خلاف وأما الخلاف فالرضا والصحيح أنه مستحب وهو أكمل للمؤمن أن يصبر على القضاء ويرضى به والصبر ثلاثة أقسام صبر على أوامر الله وصبر عن معاصي الله أو نواه الله وصبر على أقداره وصبر على أقداره وخص في هذا الباب أي الأقسام الثالث خص في هذا الباب الصبر على أقدار الله لشدة الحاجة لمعرفته من شدة الحاجة لمعرفته لأنه كلما أيقن بالقضاء والقدر كلما زاد توحيده لأنه كلما أيقن بالقضاء والقدر كلما زاد توحيده ويقينه بالله سبحانه وتعالى وجاء الحث على الصبر في جملة من الآيات والأحاديث وبشر الصابرين الذين إذا عصابتهم مصيبة آخر الآيات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الله ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضع أن الله ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضع والأحاديث تحث على الصبر والصبر ضياء كما في حديث بمالك عند مسلم وفي الحديث المتفق عليه ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر ذكر جملة من الآيات أيضا أو ذكر قوله الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وموطن الشاهد من هذه الآية ما قبلها إن الله عز وجل قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إذن يكونوا هنا معنى ومن يؤمن بالله أي من يصبر على المصيبة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله أي يؤمن أن هذا قضاء الله وقدره ويصبر على ذلك يهدي قلبه ومعنى يهدي قلبه أي يهديه للخير ويسدده للعمل الصالح. يهديه للخير ويسدده للعمل الصالح. كما جاء في الحديث يعوضه الله. وذكر قول علقمة لتفسير الآية. ما معنى من يؤمن بالله دي قلبه؟ قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وهذا من تمام الإيمان بالقضاء والقدر ذكر حديث أبي هريرة في مسلم قال سنتان في الناس هما بهم كفر أي أنهما من شعب الكفر مر معنا فيما سبق لما ذكرنا الجاهلية ليس كل ما أطلق في الشرع عليه أنه كفر يكون كفرا أكبر بل منه ما هو كفر أكبر ما هو كفر أصغر فإذا قوله هما بهم كفر أي أنها من شعب الكفر كفر أصغر وليس كفرا أكبر الأول الطعن في النسب كما مر معنا وهو التنقص في أنساب الناس والنياحة على الميت وهذا موطن الشاهد لأن النياحة على الميت تعارض ماذا الصبر على القضاء والقدر والنياحة ما تضمنت شق الجيوب أو الصراخ أو الاعتراض على قضاء الله وقدره كما في حديث ابن مسعود ولهما أي للبخاري ومسلم ليس منا ولفظة ليس منا من نصوص الوعيد لها دلالة على أن هذا الفعل من الكبائر الأول ضرب الخدود وشق الجيوب والجيوب الجيب جيب الثوب هو فتحة الصدر هذا يسمى الجيب وليضربنا بخمورهن على جيوبهن فتاتي المرأة أو الرجل عند المصيبة يشق الجيب يشق ثوبه كما يفعل بعض الجهلاء، هذا من الكبار وضرب الخدود يضرب وجهه كما فعله الرافضة وغيره ما تحتاج أنك تضرب الرافضي هو يضرب نفسه ودعاء بدعوة الجاهلية دعوة الجاهلية قيل أن المقصود به الدعاء بالويل والثبور ما تصيبه مصيبة يقول يا ويلي هذه دعوة الجاهلية وقال شيخ الإسلام تيمية دعوة الجاهلية معناها الندب على الميت فلان ما يستحق أن يحصل له كان صاحب خير صاحب صلاح لماذا يحصل له كذا اترب على قضاء الله وقدره وهذا كما يقول بعض الناس عبارة عندنا منتشرة ما أدري عندكم هنا منتشر ولا إذا أصاب حادث مثلا الرجل صالح يقولون فلان ما يستحق هذا الأمر أو ما يستأهل تقولونه ولا ما تقولونه. ها؟ الشاهد عندنا يقول فلا ما يستحق هذا اعتراض على قضاء الله وقدره ما أصابه من مصيبة إلا, إلا بإذن الله ذكر حديث أنس في فضل الصبر على القضاء والقدر إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة أو عجل له بالعقوبة في الدنيا كل إنسان لابد بد أنه معرض للمعاصي والخطأ كل ابن آدم خطأ من أسباب تكفير الذنوب وزوالها أمورا تحصل لك بدون إرادتك رغم عنك وأنت لست براض عنها مثل الأمراض والبلاء والحوادث عقوبات الدنيا فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه العقوبات هي خير لك ولا تكون خيرا إلا لمن قال بعبده لذلك قال في الحديث الآخر كل أمر المؤمن له خير المؤمن فقط أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه أي ما أصابته ما أصابه البلاء فهنا يخاف العبد أن يكون هذا من باب استدراج مكر الله سبحانه وتعالى لكن المؤمن لا يتمنى البلاء لا تتمنوا لقاء العدو لكنه يعلم أنه سيبتلى فإذا تلي قابله بماذا؟ بالصبر حتى يوافى به يوم القيامة وجاء في الحديث الآخر لا يزال البلاء بالعبد لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فالخير هنا الذي يحصل للمؤمن ليس في نفس المصيبة إنما في ما تتولد عنه المصيبة وهنا اختلف أهل العلم هل المصائب يكون للعبد بها يعني في أصل المصائب يكون العبد بها متحصلا للثواب أم أنها مكفرات للخطايا المصائب هل هي مكفرات للخطايا أم أنها مورثات للحسنات الصواب كما رجحه ابن القيم رحمه الله وغيره أنها في أصلها أن ثواب هذه المصائب هي تكفير الخطايا أصابته مصيبة تكفر خطاياه ذلك الأحاديث التي مرت معنا قال حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة لكن إذا ولدت عملا صالحا جاءت بماذا بالأجر والثواب يعني فيها هي في أصلها مكفرات للخطايا فإذا صبر ورضي وتاب وأناب واستغفر وذكر الله واسترجع قال حسبنا الله نعمة الوكيل جاءته ماذا الحسنات والثواب فيجمع الله له بين تكفير الخطايا وبين الثواب وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب عبدا أو قوما ابتلاهم لماذا يبتليهم حتى يكفر عن ذنوبهم كما جاء في الحديث أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فمن رضي فله الرضا هذه منزل أرفع لأن الرضا يكون بعد الصبر فأصبحت منزل أرفع جمع بين الرضا والصبر جمع بين الواجب والمستحب ومن سخط سخط انتفى عنه الصبر وانتفى عنه الرضا فله السخط حسنه الترمذي وأيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله أما الصبر على طاعة الله والصبر على مأصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان بل هما أساسه وفرعه فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه وصبر عن محارم الله فإن الدين يدور على ثلاثة أسول تصديق خبر الله ورسوله وامتثال أمر الله ورسوله واجتناب نهيهما فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذه العموم ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به فإن العبد متعالم أن المصيبة بإذن الله وأن الله أتم الحكمة في تقديرها وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد راضيا بقضاء الله وسلم لأمره وصدر على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه وغطنا من لأفضل الأخلاق فطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. نعم. مثال. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابد الثانية أن هذا من الإيمان بالله الثالثة الطعن في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير الثالثة إرادة الله ما العلامة هنا؟ والعلامة لإرادة الله على عبد الخير الابتلاء السادسة إرادة الله به الشر السابعة علامة حب الله للعبد الثامنة تحريم السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء نكتفي بهذا القدر الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد إذا عنده سؤال يكتب عنده سؤال اكتب سؤالك الدرس القادم اكتبه ضع عندك واتي بهي شغف يقول الدليل أن إسرافيل هذا مصر يأخذ الجائزة مني نعم يقول هو الحديث رواه إسحاق بن راهوي والطبراني مرفوعا أن الله تبارك تعالى لما خلق الصورة أعطاه إسرافيل فهو واطعه على فيه شاخص إلى العرش ينتظر حتى يؤمر كيف رأيك بهذه الرواية؟ هل هي صحيحة؟ ها أنت تأتي بالدليل ولا تسأل عن دليل؟ من كاتب هذا؟ ها أين هو؟ أنت؟ هذا من حفظك؟ كيف؟ اشي قول ارفع صوتك اشي قول ارفع صوتك اخي اه انتر جوجل <تصفيق> خلاص حرمت الجائزة سنعطيها جوجل ان شاء الله لكن هذا الحديث هو المذكور أحسن تذكر الله خير ذكرتنا به هذا حديث يسمى حديث الصور الطويل رواه الطبراني أيضا في الطوال حديث طويل هذا الحديث يحتج به على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافين لكن الحديث ضعيف لا يصح حديثه ضعيف لا يصح بقي الدليل ما جاء به أحدا طبعا هذه اللواية ضعيفة مثل ما قلنا الدليل على ذلك ها الدليل الإجمع ما في حديث نص إنما الدليل أجمع أهل العلم على أن ذكر الإجمع القاضي عياض وغيرهم من أهل العلم يقول هل صحيح أنه يشكر في المصائب لا المصائب لا يقع عليها الشكر إنما الشكر يكون في النعم هذا من الفروق بين الشكر والحمد الحمد أعم من وجه والشكر أعم من وجه آخر من جهة ما يحمد عليه الحمد أعم ما يحمد عليه الحمد أعم لأن الحمد يحمد على المعاصي وعلى النعم إذا جاءت مصيبة تقول الحمد لله على كل حال ما تقول أشكرك يا ربي على هذه المصيبة وأما من جهتي ما يحمد به الشكر أعم لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح ذكرنا أركان الشكر ليس كذلك أما الحمد ما يكون بالأركان والجوارح تقول سجود الشكر ما تقول سجود الحمد واضح؟ هذا من الفروق بينهما هل الدعاء من من أخذ الأسباب؟ الدعاء من أعظم أخذ وسائل أخذ الأسباب وهو من جملة التوكل على الله سبحانه وتعالى ما قولكم في رجل من المشركين مات على دينه هل نجزم بأنه من أهل النار؟ نقول مات على الكفر إذا عرفت وجزمت أنه مات على الكفر تقول مات على الكفر وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز أن تقول أنه من أهل النار تشهد له بعينه لكن الأول أن تقتصر على الحكم عليه بالمله التي مات عليها ومما يدل على الجواز بجواز ال الشهادة على معين بأنه من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال قبر كافر. فقال وقبور كفار. فقال بشروهم بالنار. لكن الأصل عند أهل السنة أنه لا يحكم لمعين بجنة ولا نار. لكن نحكم عليه بأنه كافر ومات على الكفر. هل صحيح أن صلاة الضحى متعلقة بأسباب منها السفر أو القدوم على مكان أو فوات صلاة الليل لا صلاة الضحى عامة تصلى في كل يوم بدون سبب إنه جاء في الحديث أو صاني خليلي بثلاث قال منها صلاة الضحى ويدخل في صلاة الضحى صلاة الشروق من هنا ننبه على الأخوة ونذكر أنفسنا وإياكم. إنه في صلاة الفجر بعد أن نصلي وراء الحديث والصواب أنه حديث صحيح. إنه صلى في جماعة الفجر ثم جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس. صلى ركعتين كانت له أجره، أمرا وحجة تامة. نصلي إن شاء الله بعد درس الفجر يقول هل يجوز أن يقول العبد رضيت بالله عن هذه المصيب نعم هذا من الرضا يجوز للعبد أن يقول رضينا بقضاء الله وقدره رضينا بقضاء الله وقدره والرضا عمل, عمل قلبي يجب أن يكون متعلق بالقلب ويدل عليه على الرضا عدم السخاط وعدم النياحة هل يجوز له البكاء ذكرناه يجوز أو ما يجوز قلنا أن البكاء ليس من النياحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الطفل الذي مات وقال إنها رحمة فالبكاء ولو كان بصوت خفيف يسير فهذا لا حرج فيه إنما الحرج في ماذا؟ في الصراخ في الصياح في الاعتراض على قضاء الله وقدره في الكلام في ذنب القدر والتكلم على القدر هذا كله من النياح أما البكاء فهذا رحمة في العبد وهي دلالة على رقة قلبي قلب المؤمن ما ينبغي المؤمن أن يكون يعني جاف وغليظ لا يبكي لفقد عزيز ولا لغالي لا تبكي لا بأس بهذا ذلك يخطئ من يرى بعض الناس مثلا إذا فقد وارده كذا يبكي فينهاه عن البكاء لا لا تنهاه عن البكاء دعه يبكي وإنما ذكره بالصبر والرضا ذكره بالدعاء هكذا كيف الحكم إذا مات الإنسان في سفره إلى مجالس العلم لا شك أن هذه إن شاء الله خاتمة خير ومن هنا ندعو لأخينا الذي توفي رحمه الله نسأل الله عز وجل أن يتقبله النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة وأن وأن يغفر له وأن يرزقه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله هذه إن شاء الله إذا أخلص النية لله عز وجل هذا شد الرحال لطلب العلم رحلة في سبيل العلم هذا لا شك علامة على الخير وعلامة على حسن الخاتمة هذه حسن الخاتمة وهذا الأخ جمع صلى الله أن يغفر له جمع بين علامات الخير كثير منها أنه في طريقه إلى العلم والدور أنا ما أعرفه شخصيا لكن نرجو له الخير والمغفرة جاء للعلم وللحلقة ومات مصدوما ليس كذلك الشيخ مباز رحمه الله تعالى يقول الذي يموت في الحوادث أو في الصدم في السيارات يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام المهدوم أو الذي مات في الهدم هذا شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى تحسب له أو نرجو له الشهادة فأوصي نفسي وإياكم بالدعاء لهذا الأخ أن يغفر له فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يدخله جنته وأن يشفي أخوانه المرضى وأن يخرجهم إن شاء الله بعفو وعافية أن آلمنا مصابة أسأل الله عز وجل أن يصدر أهله وذويه نعم ساكم الله خير الحمد لله الصلاة والسلام